بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي لما تحرم ما تبتغي رباط أزواجك, تبتغي أزواجك والله غَفُورٌ رحيم والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل تأيمانكم قد فرض الله لَكُمْ تَحِلُّ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ مولاكم وَاللَّهُ العليم وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ النبي إلى بعض أزواده حديثا وإذ أثروا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأت بِهِ أرف بعضهم وأعرض عن بعض وَفَدَضَّرَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قال نبأني العليم الخبير. انت تبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. انت الله فقد صغت قلوبكما. وَإِنْ تَضَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَإِن تَضَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائكة بعد ذلك ظهير والملايكه بعد ذلك ظهير ربه عسى ربه ان طلقن ان يبدل أيُبَدِّلَهُ يبدله خَيْرٌ خيرا أزْوَاجٌ خَيْرٌ أزْوَاجٌ خَيْرٌ أزواجا خيرا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ أزْوَاجٌ مؤمناتٍ قاناتٍ تائباتٍ عابدات مؤمناتٍ قاناتٍ تائباتٍ عابدات عابداتٍ سائبات سيبات وأبكارا عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا كو فتكم وأهليكم نارا قُدُوهَا النَّاسُ وَالْهِدَاارَ لا النَّاسُ عليها مَلَائِكَةٌ تَعْتَذِرُ الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه يوم لا هُنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يجاهد الكفار والمنافقين وأغض عليهم وما جهنم وبس ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه موح وامر ات لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه موح وامر ات لوط كانت تحت عبدين من عبدا صالحين فقالتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا دخل النار مع وقيل قلَ النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين رَمَ عاقِلين وَضَرَبَ اللَّهُ مثلا للذين آمنوا إذ قالت, لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني مِنْ فِرْعَوْنَ وعمله ونجني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم بِنْتَ عمران الَّتِي أَحْصَنَتْ فرجها فنسقنا فيه, فيه من روحنا. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصالحين. وكانت من القالدين